قناة موقع طريق التوب تقدم لكم إن سعيكم لشتى فريق في الجنة وفريق في السعير إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذا الخيار بس فوق الأرض يوم تتحشرج الروح في الصدر يسحب منك الصلاحيات فليس فيه خيار أسألك بالله أخي يا من متعت نفسك بالمحرمات هل أنت مرتاح؟ تكذب والله إن قلت نعم لكن أريدك الآن إذا خرجت تذهب إلى الإنترنت تضرب إحصائية في العام الماضي 2001 وانظر بنفسك كم عدد حالات الانتحار العام الماضي واحد ألف حالة انتحار شاب وشابة. طيب أنا لا أكون مغفل حتى أموت. ما دام عندهم الحرية وعندهم كل شيء والتكنولوجيا والحضارة ليش انتحروا؟ الحين نرى شبابنا إلا من رحم الله تلقاه يروح ويجيب الرياض رايح وجاي. فلخير تطلع عندهم حصيلة يقول لك الرياض هذه ما تيجيها مكان تروح. له. يجلس على الأغاني ويرقص بعدين يدخل البيت يقول تراها هنا واصلة لاحد يكلمني ليش واصلة هنا ما أبسطك الدخان وما أسعدتك الأغاني ليش داخل ضايق صدرك لا تغفل حتى تموت تسأل نفسك عشر دقائق لأن صعبة أنك ما ترتاح فوق الأرض لأنك تعصي الله ولا ترتاح تحت الأرض ولا ترتاح يوم العرب والله مشكلة فهذا مصير لابد أن نسأل أنفسنا تريد الإجابة على هذا الاستفهام لماذا ينتحرون ولماذا أكثر شبابنا ونسائنا عايشين حالة نكد وطفش واحدهم يقول والله ما أحد فهمني يسافر ي... ترجع لحالة الضنك يقول اشتقت للرياض وعلى هذا الدوام هن يموت بس يقطع الوقت تريد الإجابة لماذا كل هذا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ هُدًى اتَّبَعَ الْهُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى لأنها أهوى على الله من الجعلان طرب السمع بأنواع الغناء ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ما استراح وراح يعبث في النساء مل من دنياه قرر وانتحر يحسب المسكين راحته الممات جاهل باللحد وبضيق القبر لا وربي ما السعادة في الحياة بالنساء وبالغناء وبالسكر إذا أردت أن تعرف إلى أي مدى أنت ظلمت نفسك إذا خرجت مع هذا الباب فركب سيارتك وأخذ الأشرطة الأغاني لا تكسرها لا يحتاجك الله أبداً لا يحتاج خذها أنزلها معك البيت وخذ معك أي أفلام وخذ ريموت الكنترول حق الدش لا تكسر شيء اسمعني الملك وخزائن السماوات ما نقصت تنتظر توبتك لا لكن اجمعها وإذا كانت أختك أو زوجتك أو بنتك تنبس العباية اللي على الكتف الناعم الرقيق الجذابة يا رجال ولا يبدين زينتهم ولو كان ما عندنا دين وين الغيرة يعني لا رجولة ولا إيمان ضعها أمامك بس دقيقتين بعد هذا الثبات العميق دقيقتين استشعر معي وبعدها إذا أردت أن تعود إلى سباتك فعود اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أريدك أن تستشعر معي وأن تنظر إليها والجبار والبلك والواحد القهار الذي خلقك من تراب ولم تك شيئا ولو أراد أن يأخذك في هذه الليلة وتحاسب عن كل خروض تخرجه هذه البنت وتفتن الناس ويحاسبك عنها لا فعل في هذا اليوم والله الذي لا إله إلا هو إذا لم تغيرها الآن أنت أنت يا من إلى الآن ما اقتنعت أنك تغيرها وتقول طفش أنت أنت سيأتي يوم والذي نفسي بيده ستعض الأصابع وتبكي الدم ربي أخرجني أكثرها في قال فيها ولا تكلمون أسأل الله أن لا نكون منهم إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يشرح صدرك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض إن في ذا كن ذكرى لمن كان لوقل أو الخس magna وهو شهيد اشتاق الجنان والقصور فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بس اللي يخافون أما اللي ما يخاف درهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ سنجتمع في صعيد آخر خمسين ألف سنة فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بالعباد كل خطوة وكل حرف سجلته واطلع عليك الملك حسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرى خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله عنكم كان الموت قد نزله فبيننا عjana جبا كفى بالموت موعظة موعظة ومعتبرا لمن اعقلنا الموت